بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل همزة لكل همزة ويل ويلول... لكل همزة مزة الل ويل لكل مزة الل ويل لا ويل ال اضحك لي الذي كيف تقرؤ الذي جمع مالا وعددا الذي على العباد يحسب ان ماله اغلده للا لا ينبذن في الحطمه وما طالعوا على الاف اذا انها عليهم مقصد في عليهم مقصد كيف تقرؤ مقصدا مقلق انها إِنَّا لَكِنْ وَصْلَة فِي عَمَدٍ مَمْدَدَ فِي عَمَدٍ مَمْدَدَ